التسجيل الحادي والتسعون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف الترك ب المكروه تا تنزيه ساء الثبوت